الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا طبيعه الانسان في هذه الدنيا انه كادح وهذا الكدح يعني يظهر منه المعالجه والالم والتعب والمجاهده والصراع كل هذه المعاني المريرة التي قد تشق على الإنسان في ظهر الأمر، لكنها في الحقيقة في مرارتها الحلاوة كل الحلاوة إذا وفق الإنسان وصبر واستقام وجاهد وحرف وأراد الله تعالى من نفسه خيرا، فإن يعني في قلب هذه المرارة حلاوة. وفي غمره هذه الالام امال كبيره وفي عز هذه المحنه منح وفي اعقاب هذا الحزن والالم ظروف وسعاده وهكذا اهل الجنه ان شاء الله تعالى بس الله ان يجعلنا واياكم منهم هذا الكدح وهذا الالم وهذا الجهد وهذا البذل هو الذي لأجله يعني تعاني و تجاهد وتصارع وهذا سمت المؤمنين وشأن المؤمنين وأنت خبير كم بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم تألم وكم تحمل وكم صبر وكم أوزي وكل هذا وهو صابر ومحتسب ما لانت له قناة ولا يعني تراجع ولا تردد ولا يوما مع كسرة الاهتمامات والمشاغل والمشكلات وكسرة الاعداء والتحديات والظروف والصروف كل هذا يعني لا يصد الانسان الصادق عن الطريق لكن الاشكال الذي نراه من انفسنا بمجرد ما يعني تأتي بعض الضغوط او بعض المصاعب او بعض الاختبارات أحياناً يأتي اختبار من العيار الثقيل بعض الشيء خلاص أنت ترفع كل الرياض البيضاء وتسلم وتقول والله أنا قد تقول لنفسك أنك معزور ولست بمعزور لأن قولك أني معزور في هذا هذا فيه معنى قبيح وفيه نوع تهمة لله عز وجل كأنك تتهم ربك أن يعني كثرت التكاليف ونحو ذلك كأنه يكلفك فوق طاقتك وبما لا تستطيع وهذا اتهام والله سبحانه وتعالى ما كلفك إلا وسعك وطاقتك فإذا قدر عليك مثل ما أنت فيه من الظروف والضغوط وتعارض الاهتمامات وكسرة الحقوق والواجبات ونحو ذلك فاعلم أن هذا باستطاعتك إذ لو كان ليس في استطاعتك لما كلفك الله عز وجل ولقال الله عز وجل يعني يا عبادي اطيعوني وعبدوني فإذا تزوجتم مثلا فأنتم في حل لأن فعب الجامع بين الزواج مثلا وبين, وبين طلب العلم أو العباد أو يقول فإذا أنجبتم فيتوقفوا معكم العذر أو يقول فإذا كان عندكم يعني حقوق تتعلق بالدراسة مع حقوق تتعلق بالوالدين مع طلب العلم مع العبادة مع المسجد مع البيت مع الولاد مع كذا فتخففوا من نصف هذا الكلام كان شرع هذا وبيّنه وقد بين الشرائع وأحكامها أما وقد كلفنا تكليفا عاما في كل الأحوال وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت ونحن نتأس به في هذا فلا عذر لنا والإنسان بطبيعته قابل للتحمل الإنسان كائن عجيب يتحمل كل ما جدت له يعني ظروف ومشكلات ومصاعب كلما زاد الله عز وجل في تحمله بحيث يستوعب هذا كله. فلو أنك قدر لك من المشاغل والظروف والظروف والمصائب ولا قدر الله والاهتمامات وأضعاف أضعاف ما فيه فالله عز وجل قادر على أن يجعلك تستوعب هذا كله. هكذا خلقك الله. طبيعة خلق الإنسان تستوعب أمرا كثير. وله من الهمة. <تصفيق> ما يتعجب منه المتعجبون، لكن هذه الهم لا تظهر إلا كلما يعني زيد في التكاليف وال... ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المعونة من الله تأتي على قدر المأونة، إن المعونة من الله يعني للعبد تأتي على قدر المأونة، كلما كانت المأونة أكثر يعني الكلفة والاهتمامات والواجبات كلما كانت المعونة أكثر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا سياسيا وعسكريا واقتصاديا وتربويا وروحيا واجتماعيا وهو الذي يفعل كذا وكذا ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا له حظ في عبادته ويقوم من الليل حتى تفضل قدماه وكان يختم القرآن كل أسبوع وكان يعالج يعني قضايا البيت ومع هذا كل كان يكون في مهنة أهله يرقع ثوبه ويحلب وشاده ويفعل ويفعل وانت ما تفعل شيئا خالص وحس ان الوقت ضيق عليك ومش قادر يعني في جميع المقامات كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل يشوف يقابل الوفود ويحل القضايا بين المتخاصمين والمتنازعين ويجيش الجيوش ويعظ الغافلين ويعلم الجاهلين وبعد هذا ايضا يكون في مهنه اهله ويقوم بحقوق الأهل والبيت والأولاد في نفس الوقت يقوم الليل ويؤدي حق ربه سبحانه وتعالى ويصوم النهار كان يصوم حتى نقول لا يفطر يعني يصوم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وكان يقوم من الليل وكان وكان وكان وهو رسول الله بشر قل إنما أنا بشر مثلك فهو بشر صلى الله عليه وسلم ومع هذا أعطاه الله عز وجل هذه الامة بحيث تستوعب هذه الهمة كل هذه الاهتمام واليوم هو اليوم ما كان له يوم مخصوص 48 وأربعين ساعة ولا 56 وخمسين ساعة ولا هو نفس اليوم الذي الذي فيه يعني يتكاسل بعض الناس وينام آخرون ويحجز قوم يعني آخرون وهكذا القضية تحتاج منك إلى مراجعة فإننا كثيرا ما يعني نتصور أن الأمر أننا معذول والحقيقة أننا لسنا معذورين لأن الله تعالى كلفنا ولا يكلف الله نفسا إلا وسع هذه التكاليف والحمد لله في المستطاع ونحن نقدر أن نجمع بين هذا وهذا وهذا وهذا لكن إذا كانت البركة وكيف تجلب البركة الاستعانة بالله وصدق النية وصدق العزم والبذل والجهد واستحضار الهدف وقيمة المعنى الذي تسعى إليه أنت تسعى لشيء عظيم كلما كان الهدف أوضح كلما كانت الهمة يعني أقوى والدوافع أقوى عند تطلب الجنة الذي يطلب الجنة كذا يطلب ده أنت عشان تجيب خمس الغرفة ولا عشرة غرفة شو بتقف قد إيه في وتسمع من يعني من من من زملائك في الطابور نعم وبيمن سلط عليك بال وربما سب الحضورين جميعا وأنت تتجدي أنت تجمل تتحمل تقول ما ليش أنا ايه والآخر أخذ عشرة طغفه وطالع يمشين بعض نص ساعة طبور كل هذا وعشان تجيب عشرة طغفه طبعا عشان تدخل الجنة بقى تعمل تعملي إذا قطعت أوفة طبور عشان تجيب عشرة طغفه طبعا عشان تدخل الجنة <تصفيق> تيجي في الجنة تقول الله بارد على الدنيا ساعة وها موت نفسي طب ليه أقولش هموت نفسي وأنت وأنت ساعة الغداء ولا ساعة الفطار ولا ساعة الطعام ال... ال... الهدف واضح وضوح الهدف طبعا الهدف واضح بعد ما نطلع الساعة 8 والشيخ ما اخدنا الساعة 8 و8 ونص تقول لي ما اجيبش نص جنيه فول وخمس رغيفه ونظبط المسائل طيب نظبط المسائل برضه وانت عندك مسائل كتير محتاجة تظبيط ما تعملت كل يوم في الفول وتتظبط وال... المسائل الاهم ولا تعيش تطاب الفول على طول فيه في الجنة طبعا حاجات احسن كده نعم الامر يحتاج لهمة ويحتاج لجهد ويحتاج لبذل الكبير كبير شان التضاف سأن الكبار يعني يحتاج إلى مزيد من الهمة على كل حال نحن جميعا مقصرون ومتكلم قبل السامع يجبر الكثث ويقيل العسرة ربما الداعي إلى هذا أننا نحاول أن يعني نسعى إلى بعض النجاح في قضية القرآن لأننا لا يعجبنا الوضع القائم والتقصير الشديد الذي يستحيا منه على هذا التقصير بعض الإخوة لا يعيننا على أن نعينهم نحن نريد نتعاون لكن أنت قد لا تعيننا على أن نعينك ولهذا ربما تفتقت بعض الأنهال لبعض الإخوة المعلمين والمحفظين قالوا طيب ننقل بعض يعني الشيء إلى وقت المغرب كل يوم يبقى صار عندنا وقتين للحفظ الذي يدرك الفجر فعل والجماعة الجمهور الذين يتفرجون يقول والله الشيخ مجايش وكانوا مبسوطوا ان الشيخ مجايش او الشيخ كان عنده ناس ومالحقتش فمثل هذا ينقل المغرب اذا عندنا وقتين وهذا الاعذار وقت قبل الفجر وهو قليل لا يستوعب الكل والذي يستطيع ان ينقل كل يوم بين المغرب والعشاء عندك خاصة اخوة اللي يسمعوا اكثر اخوة اللي بتراجع يسمع مثلا حزب في اليوم او جزء في اليوم او نحو ذلك فمثل هذا يصل عليه ان شاء الله وصلت الرسالة معنا وقت الفجر زي ما هو ما لم يلغى ومعنا وقت المغرب ان شاء الله بين المغرب والعشاء طبعا واضح ان هذا الوقت مع الاسف عندك كثير من الناس ميت بيعملش في حاجة صلي المغرب ويطلع يخلع الملابس ويعمل كباية شاي ويشربها ويلبس الملابس وينزل العفل هذا على أحسن الأحوال يعني كان مش يعمل حاجة غلط وإلا ممكن هو بيقلع هو بيلبس هو بيشرد قد يغتاب ويعني يتحدث في لهون أو لهون وضاع الوقت على السلم طالع نازل طب ما تخليك في المسجد أقرأ لك يعني بالراحة تقرأ جزء نص في هذا الوقت أو تسمع أو تفعل شيئا فهذا من بركاته أيضا وس يجعلك في المسجد في هذا الوقت ولها فوائد كثيرة انتظار الصلاة إلى الصلاة ولعل هذا الوقت يجهز قلبك فتكون أحسن حالا لعلك يعني تؤدي بعض وردك أو تحفظ أو إن شاء الله فيها فوائد كثيرة وفيها أيضا يعني قد ترى أخا ينفعك الله عز وجل به وبصحبته ولكن هذا يحتاج إلى نوع من تحمل المسؤولية عند الجميع يعني بعض الإخوة لا يستحضر إلا معنى نفسه لو أننا نستحضر معنى النفس ومعنى الغير يكون هذا أبرك وأنفع يعني في يوم أنت هممت ألا تأتي وعندك من الأعذار ما يكفيك لكن قلت والله لكني لولا أني لا لو أحب أن أتأخر حتى لا هذا الباب يتأخر غيري أما أنا لا أتأخر فتأتي بعد أن اجذبت كل مراحل الضغوط إلا هذه تقول لا لكن أنا لا أتخلف حتى لا يتأسف بأخره المعنى هذا قد لا يفضل إليه معنى لا يفضل إليه الموافق في الدعوة الذي لا يحب أبدا أن يؤت الناس من قبله ويقول لنفسه أبدا أنا لا أتأخر حتى لا يتأسف بأحد واحد كان متأخر عني وشايف أنني عن حاجة واحد مخدوع فيها ولا مسكين ولا خليه على خديعته بس أنا لا لا أضره. يعني لا لا ينبغي ان اتخلف وكسر ثواب المؤمنين ولا يعني اخزل اخواني هذا معنى يعني بعيد على كثير من الناس ولو لاحظناه لربما يعني كان فيه نفعا كثير وله نظائر كثيره كما قلنا تحضر الدرس او تصلي في اي مسجد ولو مسجد لا تعرفه بعد الصلاة واحد يتكلم وانت مش عاجبك الكلام الراجل داخل كده من اولها بيلحن وما فيش شايف يعني ان هو عنده حاجة تأخذ الحذاء وتمشي فلو فقت لهذا المعنى قلت لأنا لا هصبر مع ان الكلام يعني ركيق وليس فيه معنى او متكرر وليس مفيدا او او لكن انا اصبر لان لو قمت ربما يقوم غيري خليهم جالسين قد يحتاجون الى هذا الكلام و انا ايضا احتاجه و كلنا احتاجه شو البداية كانت ايه وبعد كده رجعت رضيت على نفسه وكلنا نحتاج احتاج لمجلس ذكر مجلس الذكر فيه بركة و فيه نفع ومجتمع قوم في بيت بيوت لا وتتذكر نفسك وتبقى إلى أن ينتهي ال وما أحد قام ولعلك لو قمت لقامة خلفك أقوام كثيرون وهذا هذا المعنى. طيب على كل حال وهذا أيضا من فائدته أننا ربما من بداية الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في درس الفقه والعقيدة وقد يتفق عندنا درسان في اليوم فنحتاج إن إحنا نبدأ درس مبكرا بعض الشيء. لأن هذا الكتاب ربما ينتهي اليوم أو غدا على أقصى تقدير إن شاء الله بإذن الله وقد انتهينا إلى الفصل الخامس والأخير من الباب الأخير في الكتاب كان عندنا مراجعة للمثل دونه خرط وقتاب من الذي راجع للمثل رجعت وكتبت ولا راجعت فقط طيب اللي راجع وكتب طيب احنا, احنا ما كلفنا صحيح بس يعني من نفسك طيب من راجع ولم يكتب واحد اثنين ثلاثة خمسة فقط ما يكفي طيب على كل حال مثل المرشور يضرب للدلالة على استحالة حدوث شيء ما والقتاد شجر شاك صلب فيه مثل الإبر طيب كما تقد وخرط العود يعني قشره وبابه ضرب ونصر يعني خرط يخرط زي ضرب يضرب أو خرط يخرط زي نصر ينصر. وخرط الورق حتى هو وهو أن يقبض على اعلاه ثم يمر يده عليه إلى اسفله وهذا هو الشاهد دونه خرط القتات القتات شجر فيه شوك فان يخرطه يعني يمسكه بيده ثم يمرها الى اسفله يعني وكانه يتعرض لهذا الشوك كلي وما احد يفعل هذا ما في انسان يمسك الشجره التي فيها العود الذي كله شوك ويحطه بيده ويمر يده على الشوك هذا يعني لا يتحمله الانسان وهذا لا يتصور ومن هنا كان المثال دونه خرط القتاد على كل حال من راجع كتب الأمثال كان أحسن هذا راجع المعالم لو راجعت كتب الأمثال ستجد بعض الإضافات وبعض الأشعار التي قيلت كقول عمر بن كلسوم ومن دون ذلك خرط القتاد وضرب وطعن يقر العيون عندما حفظت بيت شاهدت المثالة يتكلم على حاجة يقول ومن دون ذلك خرط القتاب وضرب وطعن يقر العيون نعم طيب على كل حال قال المصنف رحمه الله تعالى وحفظه الفصل الخامس ذم التعالم والتحذير من القول على الله بغير علم قال الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فيضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فمن اظل يعني لا احد اظل ان الله لا يهدي القوم الظالمين فذكره بالظلم مره اخرى من هذا المتعالم الذي يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم وكل متعالم له حظ من هذا المعنى يخاطر ويغامر ويقامر بالناس وثقة ويأخذون عنه وهو ليس أهلا لهذا نعوذ بالله أن نكون من الواقعين في هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء يعني لا يكون هذا لا يأخذ العلم بنزعه من صدور العلماء لأنه بذكاء العلماء فإن الله يرضاهم ويحب مسالكهم ويبارك سعيهم ويوفقهم فليس من شأنه معهم أن يأخذ العلم من قلوبهم. إذن كيف يقبض العلم؟ قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا فافتوا بغير علم. فضلوا وأضلوا. إذن قبض العلم بقبض العلماء. وإذا قبض العلماء فهذه مصيبة المصائر وسلمة في الدين كما قال بعض السلف. من الصحابة في الدين يعني خرق في الدين يعني مصيبة من المصائب وعظيمة من العظائم أن يموت أهل العلم ونحن نشعر بهذا كلما فقدنا عالما والسنوات القليلة الماضية فقدنا فيها يعني كبار العلماء وبقينا في زمن قد اشتد بلاؤه وعظمت فتنته والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا ولا عزاء لنا إلا أن الله سبحانه وتعالى باق وحي وقيوم فلا ينام وهو سبحانه وتعالى المسؤول الذي يعني يرغب إليه ويستعان به ولولا ذلك لما تحمل الإنسان مثل هذه المطالب إن التعالم الكاذب هو عتبة الدخول على جريمة القول على الله بغير علم المحرمة لذاتها يعني هذه الجريمة القول على الله بغير علم جريمة محرمة لذاتها تحريبا ابديا في جميع الشرائع وهذا مما علم من الدين بالضرورة وهو مما حذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر يعني البحر معلوم يعني تختلف التجار في البحر يعني ينتشر الناس ويركبون البحر ويذهبون ويروحون ويجئون وحتى تخوض الخيل في سبيل الله ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من اقرا منا من اعلم منا من افقه منا يعني وصلوا الى هذه الحاله من العجب والرضا بانفسهم والنظر الى ادواتهم وملكاتهم واحتقار الاخرين وهذه كل الافات وكل البلاء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه هل في اولئك من خير قال الله ورسوله أعلم وهذا من أدب الصحابة قال أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار والعياذ بالله يعني من كان على هذه الشاكلة والحديث صحيح الشيخ الأزماني أو حسنه هؤلاء وقود النار هم في أول الأمر ظاهر أنهم بمن يشتغلون بالعلم ودائما الغن بالغرم وعلى قدر يعني عظم الشأن تكون المخاطرة كذلك كلما كان الشأن عظيما كلما كان أيضا الخطر عظيما فالعلم شرفه معلوم ومعروف وأجره معروف وأهله هم أشرف الناس لكن إذا صلحوا واستقاموا وكانوا اهلا لهذا الذي هم فيه فإذا كانت الأخرى فهم كذلك أسوأ الناس وأخطر الناس تبعه وأولا تستعروا بهم الناس والعياذ بالله كما في الحديث المعروف هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل في أولئك من خير هذا على سبيل الإنكار يعني ليس في أولئك من خير يعني الذي يتعلم ويقرأ ويتفقه ثم يقول وحتى لو لم يقل ثم يعتقد في قرارة نفسه أنه لا أعلم منه ولا أفضل منه ولا أقرأ منه فقد يعني قل علمه وضاع فقهه وفسبت قراءته لأنه لو كان صادقا لم يلاحظ هذه الأسباب وشعر أنه ما يزال فقيرا ضعيفا وأن الله عزل هو الذي أنعم عليه بهذا الفهم وهذا العلم ولو شاء سلب منه هذه النعمة فبقي خائفا مشفقا أن تذهب عنه هذه النعمة إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو مشفق فيكون من أهل الجنة وأنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات فقال عمر رضي الله عنه وكان أواها يعني كثير البكاء والتضرع فقال اللهم نعم وحربت وجهدت ونصحت وهذا من أدب عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله يقول اللهم هل بلغت فاجابه النعم فقال اللهم نعم هذا للتأكيد يعني اللهم إننا نشهد أن نبيك صلى بلغ بلغت قال وحربت وليس بلاغ فقط حربت يعني بذلت ما تستطيع من تحريض المؤمنين على الخير وجهدت يعني اجتهدت ونصحت يعني بلغت في النصيحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لنا الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه ولا تخاضن البحار بالإسلام ولا يأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن يتعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا فمن ذا الذي هو خير منا فهل في أولئك من خير؟ قالوا, قالوا يا رسول الله من أولئك؟ كانهم استبعدوا أن يتصور شيء منها هذا أن الصحابة كانوا بالمقام الأسمى قال أولئك منكم وأولئك هم وقود النار منكم يعني من هذه الأمة وليس المخدومين من الصحابة منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار وإذا كان هؤلاء لم يروا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم رؤوا في من يعني جاء بعدهم ممن تنكب طريقهم وخالف هديهم ولم يلزم سمتهم ونحن نرى من أنفسنا معاني من هذه المعاني والله المستعان على تصحيحها ان قد تتعلم وتقرأ فتستشعر أنك شيء وإذا بلغك عن نفسك أنك شيء وصدقته فأنت مسكين لست بشيء وإذا فان كبار العلماء كابن تيميه وغيره يقول الله ما أنا بشيء وما مني شيء وما لي شيء فكيف بأمثالنا الموسوعات العلمية والفقهية ضربت في كل فن بالسهم الوافر ويقول عن نفسي يعني ما أنا بشيء وما مني شيء ويحلف على هذا وانت قرأت كتاب ولاكتبين وحصل يعني بعض النفسة التي تجعلك يعني تقول أو تذهب وتروح وتجيء وللارض منك وئيد صل الله عليه وسلّم وتعالى وعن عبد الله وابي موسى رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر فيها الهرج وأصل الهرج الفتنة لكن المقصود هنا في الحديث القتل يكسر القتل في الأزمنة المتأخر إن بين يدي الساعة وينزل الجهل ويرفع العلم كل ما نزل من الجهل كل ما رفع من العلم والعجيب أن يغفع العلم في الازمنه المتأخرة كزماننا مع كثره الطباعه والكتب والوقوف على المخطوطات وتحقيقها وتنزلها وكسرة الطلبة ووضع العلم في الكمبيوتر و... و... لأن هذا هو العلم الحقيقي العلم المقصود في الحديث العلم الذي هو العلم وليس مجرد يعني الكلام الذي ينقل أو يكتب أو ينشر أو نحو ذلك العلم الذي هو الخشية والعلم بالله عز وجل عزيز ونادر وليس كل من أمسك كتابة من أمثالنا فهو عالم أبدا أحسن الأحوال أننا ننقل ناقلون لكن عالم عالم فلعلك لم تر عالما هذا شيء آخر وهذا معنى يرفع العلم ويقل وينضف حتى لا تكثر عالما وإنه أيضا من يقرأ ويتكلم ويعني يطيل النفس في الكلام، لكن ليس هذا هو الثمرة وليس في هذا البركة وإلا لو كان كذلك يتغير الحال ولا حول ولا قوة إلا بالله وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل قال بعض الفضلاء يعني في معنى هذا الحديث وجدت جميع العلوم في ازدياد إلا علم الدين فعلمت أنه المقصود في الحديث وهذا تأمل جيد يقول كل العلوم فيها ازدياد وفيها نضوج وفيها يعني ارتقاء ما كان يعني لا يعرف بالأمس صار يعرف اليوم وما كان يعرف بصورة سازجة حتى أن الناس لا يحسنون فهمه وجدت في كتب أهل العلم من يعني يصف الكيمياء بالسحر علم الكيمياء يظنونها سحر ومر هذا معنى حتى أشار إليه ابن كثير في التفسير واعتبر ان الكيمياء سحر في زمانه كان علم الكيمياء هذا مش موجود فلما يحط حاجة حمراء على حاجة صفرة ويطلع منها حاجة خضراء يقول هذا سحر نعم لك أنت تقول لا دي, دي تجربة كيميائية معروفة نعم وهكذا على هذا فقس عامة العلوم في ازدياد وفي نضوج وفي اكتشافات جديدة وجهود إضافية ونحو ذلك إلا علم الدين وعلم الدين لأن له خصوصية ليست تغيير ليس كمجرد معلومات تحفظ ويتقيئها الحافظ أو يضعها في كتاب أو على قرطاس ويأخذ فيها درجة ويكتسب بها يعني منزلة وشهرة ووظيفة ونحو ذلك لو كان هذا لكانك غيره من العلوم لكن هذا علم مرتبط لشرفه بمعاني قلبية إذا صاحبته صار علما نافعا وإلا فلا تتعلم فعدي عن الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالبدال وجبت المداد تعي حبر وتوضأت به فهذا لا ينفعك قال فعلمت أن المقصود أنه المقصود في الحديث يعني برفع العلم وصدق رحمه الله فها هو العلم في زماننا قد استدبر استدبر يعني ما أقبل وها هو البغاس بأرضنا قد استنثر البغاس يعني صائر صغير حقير استنثر يعني صار نسرا والنسر هو أسد الطيور واجراحته الطيور وهذا يعني مثال يضرب للشيء الذي يعني حقه ان يكون قزما فاذا به يتطاول ويعني يتعاظم قد اعوز الماء الطهور وما بقي غير التيمم لو يطيب صعيده اعوز الماء الطهور يعني قل ولم يعني يعد كثيرا واحتيز اليه وطلب فلم يوجد وما بقي غير التيمم وحتى التيمم قال لو يطيب صعيده لان التيمم لا يكون الا بالصعيد الطيب وحتى التيمم كمان تجد فيه هذا مثل ظاهر على كلها ذكر ابو عمر عن مالك قال رجل أنه دخل على ربيعة ووجده يبكي ربيعة أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله كان ملك صغيرا وربيعة يجلس في المسجد في المسجد, المسجد النبي صحيح فأرسلته أمه رحمها الله وقالت له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه وعلمه أرشدته أمه لتعلم الأدب قبل العلم تعلم من ثمته وهذا بركة العلم وأول العلم أن يكون تعلم الثمت والأدب حتى أما بعض أهل العلم قال عبد الله بن الإمام أحمد لقد جلست أمام أبيك أسمع المسند ثلاث مرات وما لي قصد إلا أن أتعلم الثمت والأدب يعني جالس في الدرس وليس درس المسند, المسند كله ثلاث مرات هو جالس حتى يتفرج على الإمام أحمد يتعلم من أدبه وثمته ومجلسه وديانته وحاله هذا قصده وبعد كذا بقيت مرة رابعة يتعلم المصدر ويحفظ الأحاديث والأسنيد نحو ذلك هكذا كان السلف من طريف ما وقع لي في في مسجد النبي صلى الله أن جلست بجانب رجل عجوز كبير عمني فرأى شيئا يعني من بعض الناس لم يعجبه ربما كان يرفع صوته أو يعني واحد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأنشده بيتين مكسورين سجلتهما يعني استمليتهم منه لكن نسيتهم الآن الشاهد الرجل العامي وأنشده بيتين في هذا المعنى معنى ربيعة أن يعني أم مالك أرسلته شوف العامي بيستدل على واحد يعني شكله أنه طالب علم ورأى منه خلاف الأدب فقال ليس ليس هذا العلم والرجل عامي تعرف من شكله وسمتي وكلامي وكل شيء حتى البيتين مكسورين لكن هو حفظهم هو الصغير تهمني البيتين على كل حال لكن معنى هذا المعنى أن أم مالك أرسلته إلى المسجد وقالت له تعلم الأدب من ربيعة قبل أن تعلم العلم والرجل يقوله بانفعال ويعني يظهر لك ان القضية قضية مستقرة ومحروفة الحرص على الأدب قبل العلم ومن هنا بكى ربيعه رحمه الله لنحر الأدب وذبحه عند كثير من طلاب العلم قال ما يبكيك دخلت على ربيعه وهو يبكي فقلت ما يبكيك أمصيبة دخلت عليك وارتع لبكائه فقال لا ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم من ما يبكيك وارتاع لبكائه إذا كان بكاء بكاء شديد ليس بكاء خفيا يعني انظر يتألم العالم إذا رأى يعني تلاعبا في أمر الدين بكى بكاء جعله يقول لو أم صيبة دخلت عليك وفي بعض الرواد أخذ يعدد مات لك ولد حصل حريق حصل كذا جاب كل المصابر المستطاعة انه ما يدري ما الذي حدث وصاحبنا يبكي بكاء مرا ثم قال لا يعني ليس شيء من ذلك ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الاسلام امر عظيم وكأن هذا كان غير معهود ولهذا عظم البكاء عليه قال ربيعة ولبعض من يفتيها هنا احق بالحبس من السراء يعني اذا كان السارق يحبس فبعض المفتين أولى أن يحجر عليهم وأن يحبسوا أيها والله وأفضح ما يكون للمرء دعواه بما لا يقوم به وقد عبى العلماء ذلك قديما وحديث أفضح ما يكون يعني أكثره صديحة دعواه بما لا يقوم به ليس معنى هذا أن الإنسان لا ينصح إلا بما قد عمل به فإن هذا عسير وإذن لم ينصح أحده ولكن المقصود على الأقل أن ينصح بما هو عازم على أن يقوم به إن كان وقع منه بعض التقصير ويجتهد أن يقوم به ومن بركة النصيحة أن يوفق إن شاء الله إلى أن يقوم بها يعني ينصح رجلا بقيام الليل وهو مقصر بعض لكن وهو يقول له هذه النصيحة هو عازم تماما على أن يفوته ذلك فيوفق إليه إن شاء الله أما ينصح رجل بقيام الليل وهو لا يقوم ولا ينوي أن يقوم هذه يعني كبيرة ما ينبغي وليس فيها أي بركة لا تقوم ولا تنوي أن تقوم ولا فما البركة التي بقيت وقد عاب العلماء ذلك قديما وحديثا قال ابن حزم رحمه الله لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون وهذا كثير في المفتين الذين ليسوا من أهل العلم ولا من أهل الديانة ويتجشمون ما ليس له بأهل فيجهل ويظن نفسه عالما ويفسد ويظن نفسه مصلحا ولا حول ولا قوة إلا بالله فقال المضمن الجوزي رحمه الله يلزم ولي الأمر منعهم أي من الفطية يعني يجب على العالم أن يعمل وزارة خاصة بتتبع الناس الذين يتكلون في العلم وليسوا من أهل العلم يتتبعون هؤلاء وهذا من حماية الدين وحماية الدين فرض على الحكام فيلزم الحكام أن يقيموا أمر الحسبة حتى على العلماء فيميز بين من يتكلم بحق ومن ليس كذلك ومن هو أهل ومن ليس بأهل وإن كان لا يعرفون هذا بأنفسهم يستعملون العلماء الذين هم اهل هذا الفن فمن اقروه فهو وإلا فلا قال يلزم ولي الأمر منعهم أي من الفتية كما فعل بنو أمية إلى أن قال وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبيب ومداوات المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين والعجيب أن أولياء الأمور ما زالوا يقيمون الجهات التي تقبض على الناس واحد حلاق مثلا ويتعاطى الطب تقوله كيف تفعل هذا وأنت لست استمهنتك اقبضوا عليه اسجنوه لماذا يفسد أبدان الناس واحد ثاني يعني اكتشف انه كذب زور اعطاهم شهادة انه محاسب او مهندس او معلم وليس كذلك اقبضوا عليه لو فعل هذا في الدين لكان اولى لان هذا يفسد دين الناس والدين اعظم من مجرد الاجساد ونحو ذلك لكن حمزة لا بواكية لها وربما يصدر هؤلاء ويعني الله المستعان فقال الخطيب البغدادي رحمه الله ينبغي للامام أن يتصفح أحوال المفتين للإمام يعني الحاكم أن يتصفح أحوال المفتين فمن صلح للفتية أقره ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعده بالعقوبة إن عاد لو رأيتك تفتي مرة أخرى سأحبسك سأضربك سأسجنك سانكل بك يبقى سعيد تعمل إيه يسكت وإذا سكت هذا علم لا. لكنهم لا يسكتون وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله من أقرهم من ولاة الأمور فهو آثم من أقرهم يعني المفتين بغير علم والمتعلمين من ولاة الأمور فهو آثم يأسم الحاكم بهذا وما أكثر ما يأسم وكان شيخ الأسابة بن تيمية رحمه الله يرى أنه ينبغي أن يكون على المفتين محتسب وقال يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب عجيب، عجيب والله. المحتسب الذي يعينه الإمام قائما بأمر الحسبة يعني ينظر في إتقان الناس لأعمالهم ويحتسب ذلك لأن هذا مما يصبح به شأن المسلم، فإذا رأى تقصيرا عاقبه وربما عزله وكافى المسلمين شرعا زي ما بتشوف كده الخبازين يدخل لهم مفتش تموي ده محتسب مفروض يعني شرع يوزن الخبز وإذا رأى يعني أن الميزان فيه بعض السرقة يأخذ له أفاصين يعيش ويمشي نعم لا. طبعا الصيحن إذا رأى هذا خلاص يحتسب عليه يحتسب عليه يقيم الحسبة فيمنع يغلق هذا للمخبز ويرفع أمره إلى السلطان وحتى يكون رادعا لغيره يبقى العيش نظيفا جيدا سمينا على حالته الأولى التي يعني كنا نعرف هذا محتسب على الخباز محتسب على الطباخ يعني ينظر في نظافته ودجانات عزة الصحة الذين يفتشون على العمال و... وهذا على سبيل المثال ما زال المحتسبون وأن كانوا ليسوا محتسبين على كل حال المحتسب يعني الذي يحتسب يعني له ينوي أجر الآخرة مع أن الإمام يعطيه أجرا في الدنيا لكن هو همه وهذا معنى المحتسب ينبغى أن يكون على الفتوى محتسب يعني واحد يتسلل للمساجد ويسمع الناس هم يتكلمون فإذا وجد ان هذا رجل لا يصلح نصحه قال له ما الذي اقعدك هنا انزل يا رجل انت لست يعني اهلا لمثل هذا وينصحه فاذا عاد رفع امره الى الحاكم قال هذا الرجل لا يصلح للافتاء ولا يصلح للتدريس ووجب على الحاكم على الحاكم ان يكفي المسلمين شرهم هذا غير موجود لكن يعني ينبغي من باب القيام بالحسبة وقد عدمنا هذا المحتسب أن يقوم بهذا الذين يستطيعون وأنا أدعو إخواننا الذين يحضرون الدروس وخصوصا من ممن لهم يعني باع في الفهم والعلم وعندهم حسن أدب ولهم قبول ومعرفة بالمتكلمين ونحو ذلك أن يقوموا بسد هذا الواجب الكفائي عن المسلمين. فمهما جلست في مجلس كهذا المجلس أو غيره ووجدت شيئا ينفر منه الطبع السليم أو يتأبى على المنهج السديد أو يخالف النصوص المعروفة أو نحو ذلك فأنت تقوم بواجب الحسبة على الطريقة المثلة والصحيح فتنتظر المعلم أو المدرس أو المتكلم أو الواعظ أو الخطيب ثم تتلطف إليه بالطف العبارة وتقول جزاك الله خيرا ونفع الله بك وأحسن الله إليكم هذا الأدب في البداية ثم بعد هذا تقول له لكن بارك الله فيك مسألة كذا قلت فيها كذا ولعل الأمر يحتاج إلى مراجعة أو هذا الحديث ليس شأنه كذا أو ليس فهم على حسب مختبى الحال وتنفح وتعرض وتبين وتبلغ إن كان هذا المعلم أو الخطيب أو الواعظ أو المدرس إن كان منصفا وكنت أنت متأدبا إذا تلاقى الإثنان شكرك قال جزاك الله خير أنا أرجع إن شاء الله عن هذا وربما جاء في المرة التي بعدها وقال قلت لكم كذا وقد أخطأت فيه والصحاب كذا كثير من السلف كان يفعل هذا وكان يقول نبهني فلان أو نبهني بعض الحاضرين أو بعض الفضلاء على حسب المصلحة هذا واجب على كل حال وواجب أن نفعله جميعا و. أنا شخصين أطلبه منكم في بعض ما نقول وتسمعون لا بد أن يكون هناك هناك فحبذا لمن رأى شيئا أن يحتسب علينا في الدرس خصوصا في المطباق والمواضيع الملغمة في بعض المسائل فيها صعوبة قد يفهم مسألة خطأا يأتي فيتكلم حتى يتضح الأمر وقد يكون الكلام فعلا في خطأ فينصحنا ونحن نرجع إن شاء الله وحسبنا في هذا أن نكون جميعا ننشد الحق وندعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ونصح به من ربه سبحانه وتعالى اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السنوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصلاة مستقيم هذا الدعاء مجرب إذا أشكلت عليك الأمور ويعني لم تدري أين الحق في مسألة من المسائل ويعني شعرت بالحرج واختلاف واختلاط الأمر فأين أنت من هذا الدعاء تنزل حاجتك بالله وتقول اللهم اهديني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم وقال الإمام الناوردي رحمه الله وإذا وجد المحتسب من يتصدى لعلم الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظ ولم ولم يأمن اغترار الناس به في سوء تأويف أو تحريف أنكر عليه التصدي لما هو ليس من أهله وأظهر أمره لأن لا يغتر به يظهر أمره يعني عند الحاكم أو عند المسؤول أو عند من يلي هذه الأمور ويقول في مسجد كذا أو في محله كذا رجل يفتي الناس وليس أهلا في أو يعظوا الناس وليس يناسب منهم موعظه أو يدرسهم وليس مثل ذلك وهذا واجب وهذا يحبه حتى أهل الفتوى والعلم والوعظ الصادقون منهم يحب أن يكون يعني يحتسب عليه فإذا اخطا ردوه وهذا المسلك الصحيح فين لمن تصدى للتعليم والإفتاء أن يكون اهلا لذلك وإلا فهو خائن خائن للأمانة ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة هذا من تضيع الأمانة وهذا من أكبر علامات الساعة يوسد الأمر إلى غير أهله فيتصدر من ليس أهلا للصدارة في عمة الأمور في السياسة والحكم في العلم والفتية في يعني ولايه وصالح الناس وإدارة أمورهم وأزماتهم وقيادة يعني مواقعهم المهمة وغير المهمة مع الأسف هذا كله هو الذي صار أصبحت القضية لا ترجع إلى الكفاءه بقدر ما ترجع إلى الولاء لجهة معينة أو نحو ذلك قال ابن الحاج رحمه الله في كتابه المدخل بعد أن حكى من حال بعض المنتسبين إلى العلم ما لا يليق بهم قال ولهذا المعنى كان سيدي أبو محمد ابن أبي جمرة رحمه الله إذا ذكر له واحد من علماء وقته ممن ينسب إلى طرف مما ذكر يعني من العلماء الذين ينسبون إلى يعني القصور في العلم والتصدي لما ليس له بأهل ويثنى عليه يعني إذا ذكرت بعضها ولا وأسنى عليه ويسنى عليه إذاك بفضيلة العلم يقول ناقل ناقل يعني لا تقول عالما هذا ناقل ولهذا يعني قد يقع في الخبط والخلط خوفا منه رحمه الله على منصب العلم أن ينسب إلى غير أهل وخوفا من أن يكون ذلك كذبا أيضا لأن الناقل ليس بعالم في الحقيقة وإنما هو صانع من الصناع كالخياط والحداد والقصار القصار يعني محور السياب ومحور السياب يعني مبيضها ومبيض السياب يعني الصباغ الذي نقوله بعصرنا يعني وإذا ليس أحد منا عالما على هذا الكلام وهذا صحيح ومن قال لك إنك ترى عالما هؤلاء ناقلون للعلم ينقلون العلم أما العالم العالم في هذه مرتبة نسأل الله تعالى أن يمن علينا بها وعن معوية بن عمرو ابن المهلب الأزدي قال كان الزائدة لا يحدث أحدا حتى يمتحنه ما يحدث أي أحد وإنما يمتحنه فإن كان غريبا لا يعرفه قال من أين أنت فان كان من اهل البلد قال اين مصلاك يعني المسجد الذي تصلي فيه ويسال كما يسال القاضي عن البينه فاذا قال له انا اصلي الفجر الاسلام يقول له طيب اشوفك بعدين ويرسل الى هذا المسجد ويقول فلان تعرفونه ما ديانته ما حقيقه علمه ما ادبه ما سمته يأتيه التقرير فإذا قالوا ما شاء الله عليه هذا منضبط ومحترم وزيد وحريص ودين ونحو ذلك حدثه وأعطاه من علمه وإلا قال لا والله ما عندنا شيء من هذا لو فعلنا هذا أو فعل بنا لخلت المساجد من الناس من المعلمين ومن المتعلمين فإذا قال له سأل عنه فإن كان صاحب بدعه قال لا تعودن إلى هذا المجلس فمن يرجع له بأتاني أريد أن أقرأ عليك قال لا ترجع إلى هذا المجلس فإن بلغه عنه خير أدناه وحدثه يعني قربه وحدثه فقيل له يا أبا الصلب لماذا تفعل هذا قال أكره أن يكون العلم عنده فيصير ائمه يحتاج إليهم فيبدل كيف شاء وهذا الله فقية جد فقية إن بعض الناس من المبتدعه أو من, من لم تسلم قلوبهم أو من الأحداث من, من لم يضبطوا نياتهم ربما يذهب يطلب العلم على بعض الناس لياخذ بابا من العلم يتنمر به بعدها ولهذا حق لصاحب العلم أن يكتم علمه عن امثال هؤلاء لأنه يرى على وجهه أمرات قبيحة فيقول أنا أعطيه هذا العلم ثم يذهب ويعني الله أعلم كيف يستخدمه وربما يعني كان صاحب بدعة وربما كان يعني صاحب معنى من المعاني غير المقبولة شرعا كأن يكون ليس مخلصا أو لا يظهر عليه علامات الصدق أو له يعني تعلق بالأعراض أو الاغراض أو العواب أو نحو ذلك مما يعني لا ينبغي مع أمثال هؤلاء أن يحملوا العلم حتى يرجعوا ويتنقوا ويتنظفوا وتوضأوا من هذه الأذنات. وقال مغيرة: إن لا أحتسب في منع الحديث كما يحتسبون في بذله إن لا أحتسب في منع الحديث كما يحتسبون في بذله يعني كان بعض الناس يحتسب في إنه يمنع حديثه عن الناس عن بعض الناس ويمنع تعليمه لبعض الطلاب وذلك لخشية. أن يكون يذهب العلم إلى غير أهله. على كل حال هذا الفصل أو الجزء من الفصل في التعالم يحسن معه كتاب أو قراءة كتاب التعاليم للشيخ بكس أبو زيد حفظه الله تعالى فهو يعني كتاب جيد أسلوبه راقٌ ويدرب طالب العلم على حسن الأسلوب من جهة. مع ما فيه من أثار يعني جيدة مباركة في هذا الباب طيب وهذا معنى جديد نقف عنده والحمد لله رفا العالمين يقول نرجو التنبيه على الإخوة أننا سنبدأ نقرأ هنا. شكرا الله خير طيب المقرءة التي دعية إليها من المغرب إن شاء الله من يوم السبت وليس من اليوم يعني من يوم السبت الأول الأسبوع القادم ال يكون في موعد للحفظ و بين المغرب والعشاء أيضا مع تسمية موطن الصبح كما هو لكن لأنه لا يستوعب الناس نعم يقول جزاء الله خيرا لماذا تقولون عن وزارة تحجب من هو ليس أهلا للفتوى فإن هذا موجود في بلادنا ولكن بغير هذه الصيغة وأنا أحد دعاة الأظهر يقود حملة لمنع أي دعية من غير الأظهر أن يتكلم في أي مسألة طب الله يكلم أفضني معك وخصوصا في أيام الحد ويجب أن تكون هذه الحملة آآ... نعم. طيب على كل حال هذا موجود معروف أن في الأظهر يعني من يقوم بهذا لكن لا يكفي هذا الأمر فيه إعوان وفيه قصور وتقصير وليس على فرقة المحتسبين هو على الورق يعني صحيح أن فلان مفتش ونحو ذلك لكن ما أكثر المفتشين الذين يحتاجون تفتيش عليهم هو نفسه ما يميز ولا يحسن المفتش نفسه فهو وظيفة إدارية وليس وظيفة شرعية المحتسب الذي يعرف كيف يحتسب وله نية في هذا وقض وله غيرة على الدين ونحو ذلك لكن مع الأسف أكثر ما يحدث أنه يروح يشوف الإمام ماضي ولا مش ماضي وهو عارف أنه ماضي تزويرا بيروح يكتب الخمس تيام أو حين الأسبوع كله بيوقع الأسبوع اللي حضره هو ما بيجيش اليوم في الأسبوع وهذه... نعم لا لا بأس ولا شك ولا بد أن بعض العاملين في هذه المجالات طيب وصادق وصالح لكن هذا قليل على كل حال ثم لو قلنا أن هؤلاء جميعا يعني يقومون بالواجب فهؤلاء يشتغلون على مساحة ضيقة مساحة المساجد التي فيها لكن هناك مساجد كثيرة لا يعني تموت بالصلاة لا للأزهر ولا للجهات المحترمة التي عرف عنها أنها تحترم نفسها وتحترم العلم وبقيت في المؤس النصف حاجات لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ما تعرف من, من الذي يصدر هؤلاء كبعض الزوايا الصوفية وغيرها لا ينتسبون الأظهر ولا ينتسبون لبعض أهل العلم ونحو ذلك على كل حال الكفاية غير متحققة وقضية الـ الـ الـ الاحتساب يعني ضائعة مع الأسف لدرجة أن بعض الناس ما يعرف معنى الاحتساب فقد ذكرت لكم انني في بعض المرات في بعض مجالس الاباء ذكرت كلمة الاحتساب في كلمة فقالت مديرت المدرسة للناس بعد ما خرجت وهذا احتساب نعم كلمة احتساب مش معروفة حتى عند الناس متحتاج انك تشرحها تقول يا جماعة لابد من الاحتساب والاحتساب معناه كذا وكذا وكذا فهذا بلاء اسم كتاب في الامثال ذكرنا بالأمس كتبين معجم الأمثال أضمن الميداني وكتاب الزمخشاري أو مجمع الأمثال مجمع الأمثال الميداني وكتاب الزمخشري على كل حال مشهور لكن راح مني لكم هناك كتب كثيرة في هذا البل نحن لا توسّع في الأسئلة على كل حال، فالأسئلة التي في غير الموضوع لا نتكلم فيها. وهذا كله في غير الموضوع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على